إلهي مجيب السائلين وأنت على كل شيء قدير أتى ببابك أعبيدك راجيا وأنت يا مولاي بحالي خبير ضعفت قوتي وقلت حيلتي وأنا إلى مدى دعونك فقير